ننتقل الآن الحديث الثامن عشر قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهوى علي من اعادته هذا الرد يعني وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفئا احد رواه البخاري وفي روايه فسبحاني ان اتخذ صاحبه او ولدا البخاري هذا الحديث القدسي العظيم اشتمل على اصلين عظيمين من أصول التوحيد اولا اثبات البعث بعد الموت والثاني وحدانية الله وتنزيه عن صاحب الولد واضح شوف العبارة الأولى قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إيايا فقوله إيش ها لن يعيدني كما بدأني انكار البعث الرد على هذا وليس أول الخلق بأهون علي من اعادته يعني أنا ما خرقتهم ما كانوا شيئا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 والأصل الثاني أن الله واحد لا صاحبة له ولا ولد إنكار البعث تكذيب لله ول... لأن الله أخبر أنه سيبعثهم فقال في الحديث كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيب إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وقد ذكر الله هذا في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هذا تكذيب والبعث. قل الرحيم الذي انشا اول مره وهو بكل خلق عليم زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير طيب في الحديث الله ينكر على هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا امرين ما هما التكذيب والثاني الشتم الشتم التكذيب بالبعث والشتم ما هو الشتم قولهم أن له ولد وصاحبة فالشتم والتنقص يقولون له ولد عيسى عزير إلى آخره وصاحبة مريم إلى آخره وهو السيد الصمد الغني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 لما كتب ملك الروم لخليفة المسلمين أرسل لنا أحد من علمائك يعني تناقش لما أرسل أحد أذكياء العلماء النوابغ أرسل القاضي أبا بكر رحمه الله القاضي هذا لما جاء يدخل طبعا هم قالوا هؤلاء المسلمون لا يركعون لغير الله وكيف نخليه نخلي يركع هذا جيب مهندس الديكور نزل مستوى الباب صح جاب مهندس الديكور نزل مستوى فاولكر رحمه الله لما جاء وجد الباب ما راح يستشير استث... دخل بقفاه استدار ودخل بقفاه هذه اول ضربه كذا يعني هذه ضربه يعني ضربه الصميم تدخل يدخل بقفاه يعني هذه فيها يعني ازدراء واحتقار بالغا بس خلص هم اللي تسببوا فيها هم السبب هم سبب. لما دخل ابو بكر رحمه الله وجد مجلس هذا يعني ملك الروم مليء بالبطارقه ورجال الدين أكبر صليب فيهم توجه كيف حالك كيف الأهل والأولاد كيف الزوجه والاولاد كان مبشر فثاروا عليه ويلك ويلك ويلك ويلك وقر صاحبنا وكر صاحبنا هذا لا هذا لا يليق به الزوجه والولد يعني البابا وجماعته ما يتزوجوا يعني فوق مستوى الشهوات قال ويلكم نزهتم صاحبكم عن الزوجه والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجه والولد يعني هذه كبسهم كبسه وكتمهم كتمه خلاص ايش وهكذا اهل العلم هكذا أهل العلم فهذا الشتم والتنقص الذي يفعله النصارى بالله يقولون له ولد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 امطار خيرات ونباتات وثروات وهو يرزقهم ويعافيهم رواه البخاري ومسلم قلنا ان هذا الحديث العظيم قد اشتمل على ذكر باطلين يتنزه الله عنهما والرد على كل باطل في الحديث فالاول التكذيب والثاني الشتم من العباد من يكذب الله ويقول لن يعيدني كما بداني يعني لن ابعث ينكرون البعث ومنهم من يدعي له الولد اما بالنسبه لقضيه التكذيب بالبعث فهذه من أعظم ميادين المعارك بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار العرب ومشركيهم عند العرب كان متأصلا قضية انكار البعث انكار البعث يبعث عليه أمور ومنها أن أهل الهوى يريدون أن يعملوا ما يشاءون بلا حساب يعملون ما يشاءون من الباطل والمحرمات والشهوات والرذائل بدون أن يحاسبهم أحد يريدون ذلك فيقولون لا بعث حتى يعملوا ما يشاءون ولا يخشى شيئا ما ورانا حساب ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولذلك تراهم يعمرون دنياهم جدا يهتمون بالصحه جدا يهتمون بالملذات الاكل الشرب اللبس اللبس الشهوه المركب القصر الى اخره لانه هذا كل شيء عنده هذا كل شيء عنده ما في اخره بالنسبه له لا يؤمن باليوم الاخر ثم ليطغى ويظلم ويبغي ويسلب ياخذ مال هذا يعتدي على هذا يضرب هذا ينتهك عرض هذا ما في حساب ما في اخره فعند اهل الدنيا هذا اسهل شيء خلاص انكار البعث انتهينا وما في تانيب ضمير ويظن نفسه هذا هو هذا كل شيء علما أن عقلاء الدنيا لو قيل لهم هل تظنون أن هذا المشهد ينتهي هكذا يعني الظالم يموت ظالما والمظلوم يموت مظلوما والمقهور يموت مقهورا والمغلوب يموت مغلوبا والمسلوب يموت مسلوبا ومن سلبه وقهره وظلمه وبطش به وانتهك عرضه وأخذ ماله ومات على ذلك خلاص انتهى هذا كل شيء عقلاؤهم يقولون لا أكيد ما انتهى كل شيء لا بد يكون في يوم حساب لا بد يكون في محكمة لا بد يكون في إعادة الحقوق لاصحابها وكثير من المظلومين ماتوا مظلومين وكثير من الظالمين ماتوا ظالمين يعني ماتوا في طغيانهم وقوتهم والمظلوم مات مقهورا مسجونا مغلوبا مسكينا لا يمكن تنتهي قضيه هكذا حتى العاقل العقل يقول لا يمكن ان يكون تنتهي هكذا والذي قاوم نفسه وجاهد هواه وجاهد شهوته وجاهد الا يعتدي ولا ينتهك عرضا ولا يسلب مالا ولا يطغى على أحد ولا يظلم ولا يبغي وحبس نفسه عن هذا وفوت ملذات وشهوات والنفس تشتهي والنفس تطغى والنفس تبغي تبغي على غيرها تظلم فالذي منع نفسه من الطغيان والظلم وفيه مكاسب دنيوية يأخذ مال الغير يستولي على منتركات الغير فيها شاوة ياخذ الذي منع نفسه وجاهد نفسه وتعب هذا ينتهي المشهد بنسبة له هكذا بدون مكافأة طريق. فالعقلاء يقولون لابد من وجود محكمة ولابد من وجود يعني من وجود يوم يصير في اقتصاص قصاص الحقوق إلى نصابها إلى أهلها القرآن الكريم حفل بأدلة كثيرة في مواجهة منكري البعث فتعالوا الآن يعني نستعرض وإياكم بعض الأدلة التي وردت في القرآن في الرد على منكري البعث لاحظ في في الايات والصور في رد على موضوع منكري البعث من عده جوانب يعني مثلا مثلا اقسام الله عز وجل الاقسام العظيمه ان هناك بعث زعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون والواو والقسم وربي واللام والنون التأكيد لتبعثن شوف كم, كم مؤكد بالقسم بالواو القسم وربي ذكر الرب واللام والنون طيب هذا طريق في الرد على منكري البعث ان الله اقسم واكد بالمؤكدات العظيمة ثانيه يلا هاتوا طريقه ودليل ايش العنوان وايش الدليل هات ان الاعاده اهون من الابتداء الابتداء من عدم والاعاده بعد ان مات وكان موجودا فايهما اسهل لإعاده طيب الدليل الدليل من القران الله احتج على منكري البعث بحجج الله رد عليهم ردودا نبغى الدليل على انه اهون آه هي هات الايه هات قبلها ايش ما هو السؤال إذا فهمت السؤال تجيب الجواب صح ما هو الدليل من القرآن على أن الإعادة اهون من الابتداء اهون اهون على الله من الابتداء ايوه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه ما هو أهوى الإعادة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده طيب قال وهو اهون عليه طيب الاستدلال بالإنشاء الاستدلال ببدء خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هذا يستبعد يكذب بالبعث طيب ما الرد رد القراني رد الالهي كل يحييها الذي انشاها اول مره طيب إذن هذا طريق في الرد الابتداء الاحتجاج ال عليهم بالابتداء بالابتداء بابتداء الخلق انه انشاك من العدم فهو اهون عليه فاعادته اعادتك اليس الذي أليس الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم هاتوا آية بنفس هذا أليس فيها أليس أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فإنه قال في آخر السورة ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يعني من عمل هذه الأشياء أليس قادرا على إحياء الموتى من عمل أشياء أكثر وأعظم ألا يقدر على إعادة الموتى شوف من مني ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ها؟ يعني خلق من العدم وسواه في احسن تقويم وجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس من عمل هذه الاشياء وقام بها قادر على ان يعيدهم بعد الموت أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى؟ هذه ردود إلهية مفهمة. غيره رد آخر. لا لا هذه انتقلت انتقلت من واحد مكذب إلى عزير. لا انتقلت الحين انت بدأت بإيش؟ لحظة شوي. بدأت بإيش؟ اللي بها. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا الكافر قال ما يحيي الظمه غير مين؟ فأماته الله مئة عام ثم بعثه هذا عزير عليه السلام هذا مؤمن إيه هذا بس من باب زيادة الإيمان يعني مثل أرني كيف تحيي الموتى أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه يعني هذا شيء وهذا شيء خلص إذا ما نجيب الكافر ما نجيب آيات الكافر نقول إن الله ذكر آيات في القرآن قصص على الإحياء مثل الرجل الذي أماته الله مئة عام مر على قرية ويخاوي على عروشها الجدران متهدمة متهدم والأسقف ساقطة وأهل القرية ماتوا خلاص قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال كذا كأيه إلى أن قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة الحمار أمامه تركب عظما على عظم فصار هيكلا وكساه الله لحما وصار حمارا ورجع إلى الحياة فإذا نقول في الاستدلالات نحن الآن نتعلم وإياكم موضوع كيف الرد وما هي الردود القرآنية إن الله ذكر في القرآن أمثلة عملية وقصص حقيقية لإحياء بعد الموت في الدنيا، في الدنيا، ومنها قصة الذي استبعد أن هذه القرية تعود إلى الحياة، فأماته الله مئة عام، ثم بعثه قال كم لبثته قال لبث يوما أو بعض يوم، قال بل لبث مئة عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها ونركبها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير غيره دليل آخر مع الآية دليل مع الآية على في الرد على منكري البعث طيب هذا استدلال في الخلق يبقى استدلال في البعث بقرة بني اسرائيل ضرب الميت ببعض البقرة فعاد إلى الحياة جيد غيره ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم أروف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحيأهم ها لا هذه قصة ثانية الذين خرجوا من ديارهم غير قصة الرجل الذي مر على قرية أي إحنا نتكلم يعني هذه قصة أخرى يعني ما هي نفس القصة أي بس نفس العنوان نفس الموضوع ممكن. طيب نبغى عنوان اخر و... ودليل له نعم تفضل احسنت احسنت الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى الاستدلال بإحياء الأرض بالمطر على إحياء الموتى هات الآية يقول أنا أجب لكم العنوان وعليكم الآية هذا غيره إن الذي احيا لمحي الموتى غيره وترى الأرض هامدة وفي آية أخرى خاشعة طيب فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فقولوا إذن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي احياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير هذه آية صريحة واضحة في موضوع الربط بين والاستدلال بي إحياء الأرض على إحياء الموتى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير فانظر إلى آثار رحمة الله بالمطر, بالمطر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف ينبت الأرض بالمطر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير هذه ايه اخرى بس تحت نفس العنوان العنوان نفسي طيب جيد الحين هذا ايضا رد غيره هذه في الخلق في الخلق نبغى في احياء الموتى في البعث في البعث مو في الخلق في البعث والذي هذا, هذا, هذا اقرار إبراهيم عليه السلام يميتني ثم يحيين هذا يبغى ردود, ردود مثل هذه يا أيها المنكر للبعث يا أيها المكذب انظر إلى الأرض الميتة كيف يحييها الله, الله بالمطر فتنبت ومن كل زوج بهيج الذي أحياها قادر على إحياء الموت هذا, هذا, هذا حجه دامغة يعني قال ابراهيم ارني كيف تحيي الموتى رب ارني كيف قول ابراهيم عليه السلام قال اولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فاخذ اربعه من الطير القصه المعروفه فجمع الله أجزاءها بعدما تفرقت وركبها وطارت بعد ان اعاد اليها ارواحها طيب نعم جيب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الاستدلال بالخلق الأول طيب كنتم عدما فخلقكم أوجدكم او كنتم في الأجنة بلا أرواح ثم نفخت فيكم الروح خرجتم إلى الدنيا متم فيبعثكم مرة أخرى هذه طبعا هذه فيها جزئين فيها قضية أن الخلق ما خلقوا سدى ولا عبث خلقوا لغاية عظيمة وهي عبادة الله والثانية الإنكار عليهم إنكار عليهم وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون طيب فإذاً الله عز وجل في كتابه رد على منكرير البعث أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يعني هل أعجزنا ابتداء الخلق حتى يشكوا في إعادته في الإعادة هل أعجزنا هل أرهقنا هل أتعبنا هل كلفنا أفعينا بالخلق الأول ما عينا به ولا تعبنا ولا لغوب ولا مس الله شيء من لغوب خلقهم بأيسر بأيسر يعني ان ذلك على الله يسير قال تعالى بل هم في لبس من خلق جديد ابتداء الخلق لم يعجزنا والاعاده اسهل منه وكذلك قوله عز وجل ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانى يؤفكون طيب انتم تعرفون ان الله خلقكم والخلق والاعاده اهون من الخلق وهو بكل خلق عليم وفي ايه ترد عليهم لما ياتي الواحد يقول طيب خلاص اكلته الارض اكلته الارض خلاص اكلته الارض ماذا قال الله في قضيه اكل الارض للاموات ماذا قال الله قال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ترى هذه فيها رد قوي بليغ بليغ بليغ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. شفت هذه دودة الأرض والأرض تأكل تأكل أجساد الموتى. يتحلل تتحلل أجساد الموتى. تتحلل أجساد الموتى ودودة الأرض تأكلها تأكل الأجساد. كل دودة كم تاخذ والارض والتحلل نسبة التحلل في تراب الارض نسبة التحلل الاجساد في تراب الارض ولما يذوب الجسد ويصير املاح ويرجع مره اخرى ويختلط بتراب الارض ويعيد يعود كما كان ترابا الله عز وجل يعلم هذا التحلل لاجساد الموتى كم مقداره كم ينقص كيف وكم منه يعود الى التراب قد علمنا ما تنقص الارض منهم ما تاكل الارض من اجسادهم بعد الموت هل فيه ترى فيها رد بليغ بليغ احسنت يعني هذا في تقريب اللي هو القيام من النوم النوم موته صغره طيب فالاستيقاظ العودة إلى الحياة الكاملة بعد النوم هذا أيضا فيه آية إن في ذلك ومن آيات منامكم بالليل والنهار حتى المنام هذا وكيف يعني يتوفاهم يتوفاهم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما درحتم بالنهار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 وان الذي انشاكم اول مره قادر على ان يعيدكم ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا استبعد ينكر يكذب الانسان يعني كافر او لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا هذه ردود إلهيه غير لو يجي واحد يخترع رد هذا رد الردود المفحمه ثم قال الله عز وجل في سوره الاسراء في ردود متقدمه جدا على موضوع على المكذبين البعث يعني وإذا قالوا وردوا إذا قالوا وقالوا, وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا عظاما ورفاتا الرفات الاجساد الباليه خلاص باليه فاذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديده يستبعدون استفهام استنكاري انكاري ائنا لمبعوثون خلقا جديده شوف الرد رد والله شيء شيء ما يعني حتى يمكن ما يخطر بالبال قل كونوا حجاره او حديدة أنتم الآن تستبعدون البعث تقولون عظام ورفات بليت ونخرت عظام نخرة نخرة قالوا تلك إذا انكرتوا الخاسرة فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة في أرض المحشر زجرة واحدة نفخ نفخة ثانية فإذا هم بالساهرة أرض المحشر قال الله قل كونوا حجاره او حديده انتم تستبعدون البعث تقولون لحم وعظم بلي وصارت العظام نخره والجسد بلية واللحم راح كيف يرجع قل كونوا حجاره او حديده كونوا شيئا لا يهترئ ولا يبلى لو كانت أجسادكم من الحجارة من الصخر الذي لا يبلى شوف الجبال منذ أن خلقها الله في الارض باقيه صح ما ما صارت نخره وبليت وذهبت موجوده صخر صخر صخر او من حديد والحديد ممكن يبقى بعوامل معينه وبعضه يصدا يصدا ويذهب قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم كالجبال مثل الجبال يعني شيء كبير في نفوسكم لو كانت اجسادكم من الحجاره او من الحديد او من الجبال الله سيعيدكم سيعيدكم قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة الذي فطركم أول مرة لو كانت أجسادكم من, معد من جنس من مادة السماء شفتوا مادة السماء المخلوقة منها السماء خلي أجسادكم منها شفت الجبال خلي أجسادكم منها شفت الصخور الحجارة خلوا أجسادكم منها أو الحديد ستبعثون ستبعثون أفرض انك أنت جسدك صخر حديد ومت تسلب الله روحك وجسدك ما بليه ولا اهترا ولا اكلته الارض فسيقولون من يعيدنا شوف يعني هذه هذه سبحان الله هذا رد رد ما يعني خلاص ماذا ما سيفعل الكافر يعني خلي جسدك صخر صخر ما تاكله الارض بعد الموت ما تاكله ديدان الارض ستسحب الروح وتموت فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة لأنه قادر على الإحادة ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا سبحان الله. سبحان الله يا والله كل ما يعني ما مررت بهذه انا اقول كيف يعني قران فيه ردود مفحمه مفحمه يعني ما ما لا, ما لا ما في جواب ما في جواب شوف من يعيدنا متى كذا من متى ما خلاص افلسوا, أفلسوا انتقلوا خلاص ما قل كونوا حجاره او حديده او خلقا ما يكون طيب ايش صار انتقلوا الى ايش من يعيدنا متى هو خلاص صارت الاسئله في مربع اخر دي. طيب مساله طبعا انكار البعث والرد عليهم فيه هذه يطول بس احنا الان هذا فقط آه يعني آه شيء مما ورد في الكتاب والسنة تطمئن به نفوس المؤمنين ويتزود به الدعاة في مواجهة المكذبين لو جاءك واحد يناقشك على شبكة, على شبكة الانترنت لا وما في حياة وخلاص وهذه النهاية كل شيء الحين الدهريون الدنيويون وما يهلكنا إلا الدهر ما في بعث ارحام تدفع ارض تبلع طيب خذ خذ ادله وحجج الشطر الثاني من الحديث قال واما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفئا احد الصمد الذي تصمد اليه المخلوقات في حاجاتها يصمد إليه الخلائق بالذل والافتقار وقد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته سبحانه هذا الصمد السيد الذي كمل في سؤدده العظيم الذي كمل في عظمته الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه الصمد الذي ليس بأجوف الإنسان له جوف جوف جوف في فراغ فراغات جوا جوف البطن ذا جوف اصلا الشيطان والله عز وجل ليس باجوف سبحانه فابليس لما لما خلق ادم طاف به قبل ان ينفخ فيه الروح ولما رااه في هيكل ومجوف من الداخل علم انه خلق لا يتمالك يعني المجوف يموت اذا تكذيبهم اياه قالوا لن يعيدنا لن يعيد لن يعيدنا طيب الشتيمه انهم قالوا الله تزوج مريم وانجب عيسى تعالوا الله عن قولهم جعلوا له صاحبه وولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا يعني منكرا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا كادت السماوات والارض والجبال تذهب تنهد وتتفطر وتتشقق من هول ما قالوا لان السماوات والارض والجبال تعرف ربها الذي خلقه ويروعها هذا الادعاء وهذا يبين إنه الجمادات تشعر يعني بعظمة الله وحتى بالشرك الذي في الذي يحدث الله أخبرنا عن ذلك قال لقد قلتم شيئا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه من هذا القول وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أندعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحفاهم وعدهم عبده قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني ما يحتاج ولد ليش يحتاج ولد ليه ليه يكون له ولد ليه هل هو مثلكم هل هو مثلكم أنتم تنجبون الأولاد تحتاجون إليهم غداً ولدك, ولدك يحملك وينفق عليك ويعينك وإذا كبرت وصرت عاجزاً وصرت مسناً ومحتاجاً يقوم بك واستمرار لك من بعدك لأنك ستنتهي وتموت وهذا ذريتك وخلفك أنت تحتاج للولد الله يحتاج إلى ولد قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني الغني يحتاج لولد له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا عندكم دليل اتقولون على الله ما لا تعلمون والله شوف الايات كيف توبخ توبخ النصارى توبيخا بليغا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون كلهم ما يحتاج إلى ولد ولا بديع السماوات والأرض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون فالذي له ملك هذا كله يتصرف كيف يشاء ويخلق بالكلمة كن فيكون يحتاج إلى ولد يحتاج إلى ولد يا أيها النصارى يا أيها المشركون يا أيها الكفرة لقد كفر الذين قالوا إن, الله إن المسيح ابن الله ما المسيح ابن مريم وأمه إلا إيش؟ رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقة كان ياكلان الطعام وش يعني ياكلان الطعام لانهان بشر ويعني يعني بعد الطعام ايش فيه في اخراج فضلات في اخراج فضلات هذا ابن الله هذا ابن الله ياكل الطعام يخرج فضلات شوف الرد أصلاً سبحان الله راضي معلها هالديانة هذه النصرانية هذه يعني ما ألأمهم وما أشتمهم لله وما يعني أشد إيذائهم لربهم ما في مان سبحان الله ما. وأمها صديقة كان يأكلان الطعام إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض الجميع شوف هذا رد يعني رد آخر المسيح عند الله إيش؟ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مخلوق يعني عيسى مخلوق مخلوق مخلوق كمثل آدم ثم تقولون ابنك الابن يعني ما كل ما تنظر في كفر نوع من الكفر البشرية إلا وتجد قبيحا سخيفا لا, لا لا عقل ولا نقل ولا دليل ولا برهان لا واحد إنه إذا تأمل في أقوال أهل الكفر والباطل إنه يحمد رب إنه جعله مسلما والله العظيم الحمد لله الحمد لله نحن نحن مسلمون الحمد لله الحمد نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المسيح هو الله المسيح ابن الله المسيح ثالث ثلاثة مريم زوجته وعيسى ورد تعال الله عن قوله يجعلون, يجعلون الله كالبشر يعني يتزوج وشهوة ووط وحمل وولد يعني ما هذه الفكرة السخيفة حقيره يشتمون الله شكل وبعدين يزعمون أنهم يعظمون الله هذا يعظمون الله هذا دين يعظمون بالله عليكم والله دين هذا هذا دين يفشل والله يفشل واحد يعني يمشي كذا في الأرض ويعتقد أن الله ولد وصاحبه لا يعني غاية في السخف اعوذ بالله نشوف واحد يعني يدين بهذا الدين تقول ايش شي التخلف هذا وشي وش إش العقليه ايش هذا الدين ايش هذا الاعتقاد السخيف سبحان الله. ما هو بحاجة ليس بحاجه لا لزوجة ولا لصاحبه ولا ولد وقام كفرة المشركون الجن من العرب ايش قالوا تزوج من سروات الجن وأنجب الملائكة. الملائكة بنات الله. كراه الكفار يأخذ من بعض ينسخه من بعض. والله العظيم. شوف الكف... هذا الكف بعض اعتقادات العرب. قالوا تزوج من سروات الجن يعني من سادة الجن. ان الله شوف تعال الله عن قولهم تزوج من سروات الجن وأنجب الملائكة. بنات الله. بنات الله نعم بنات الله او تجعلون لله البنات وتشطفون لو انت تاخذون انتم لا لا تلك اذا قسمه نظيز اراكم الذكور والانثى الله يعني حليم حليم صبور سبحانه شوف يشتمونه ويرزقهم ويعافيهم له ولد الملائكة بناته عيسى ابنه وهو يرزقهم ويعافيهم شوف الحديث والله هذا الحديث يعني حديث عظيم عظيم يعني كيف يعني لا أحد أصبر على اذى سمعه من الله لا أحد أصبر لا أحد أصبر على أذا سمعه من الله طبعا في ملاحظه ان الايذاء طبعا ذكر في الحديث هنا كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك هل تكذيب الشتيمه تضر الله ابدا ابدا سياتي معنا يؤذيني ابن ادم يسب الدار وكل باب واحد دره يعني تكذيبهم لله وشتمهم لله وايذاؤهم لله لا يضره ابدا ولا يلحق به سبحان اي ضرر من وراء هذه الشتيمه او الايذاء او التكذيب شوف شوف بابه باب واحده يؤذيني ابن ادم يسب الدهر اما تكذيبه اياي فقول لن يعيدني كما بداني واما ايذاؤه وشتمه يقول ان لله ولد واما شتمه اياي فقولوا اتخذ الله ولدا